قالا وجاهدوا بأنوالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خيرا لو كان عرضا قريبا وسفعا قاصدا لتبعوك ولكن بعدت عليهم ولم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا لَهُ الْيَوْمَ الْآخِرُ وَرْتَابَ قُلُوبُهُمْ فَأَجْفَى فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ وَلَوْ أرى لن <تصفيق> خان